وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موت الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتقاول عليهم العمر وما كنت تاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور ابنادينا ولكن رحمة من ربك ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما اتهم من نذير من قضلك ما لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا, فيقولوا ربنا لولا أرتلت إلينا رسولا فنتبع آياتك, فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءت حق من عندنا قالوا قالوا لولا أطيع مثل ما أطيع موسى أو لم يكفروا بما أطيع موسى من قبل قالوا تحران تظاهرة وقالوا إن بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبع أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يتجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله